الجزء السادس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا للناس وبين ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واحتصنوا بالله واخلصوا وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم فكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا قُلْ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تُصْفُعُوا عَنْ سُوءٍ أَوْ تَصْعُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كان ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويكونون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا Surah al علم إلا اتباع الظلم وما قتلوه يكيناً ضربته الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً وإن يوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل واقضه من عباد قضى الله هو اكلي امرى یتا وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ ثَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ظَلُوا ضَلَالًا بَعِيدًا إن الذين تفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا العقف إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وَكَلِمَتُهُ أَنصَاهَا ربا دقي وستكبر فسيحشرهم اليه جميعا فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجرهم رب طيب وفيهم اجره ويزيدهم من فضله واما الذين استن بابا اليما ولا يذكون مذم من تو الله عليهم ولا نصره يا الله الناس قد جاءكم برهان من ربكم قد جاء Bye, okay. guys. لا يحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حروا إن الله يحكم ما يريد يا أيها آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا, الهدي ولا القلائد على أمي البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا اِذَا حَلَلْتُمْ فَافْتَقِدُوا وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الإثم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 وَمِنْ خَلْقَتِهِ الْمَوْقُوتَةِ وَالْمُتَرَدِّيَةِ وَالنَّصِيحَةِ وَمَا أَكَلَ السَّبْعَ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ حَالًا يُصْبَ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَذْلاَبِ ذَلِكُمْ فِى اليوم آئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوه اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن يرى وفي مخطفه الطير تجاف في الاثم فان الله غفور وود يسالونك ماذا احلل لهم قل احلل لكم الطيبات ومن لم من الجوائح الذين تعلمون هم تعلمون هم مما علموا الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله. إن مَوْعَاةَ يَعِ الْخِفَادَ أَم الْيَوْمَ أُحِلَّتْ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لهم. والمحصنات مِنَ الأمنات والمحصنات مِنَ الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا, إذا آتيتم هن أجور هن محصنين غير منافعين ولا متخذي وَمَا يَذْكُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وجوهكم وأيديكم إلى المرافع وامتحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبي وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضاء على سفر أو جاء الغائط أو أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكوا واذكروا نعمة الله عليكم الذي وافقكم به وميثاقه الذي وافقكم به إن قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات يا ايها الذين امنوا قوا من لله شهداء ابي القطف ولا يجرمنكم شنارقم من على الله تاذوا ادروا الله إن الله قبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتهم رَتِينَا اولائك اصحاب الجحيم يا اي و الذين امنوا اذكروا رحمه الله عليكم اذ همقوا اذ همقوا ايبسطوا اليكم ايدهم فك فَأِذْهْهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُنْفِقُونَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ ميثاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَيَسْأَلُهُمْ عَنِ الْمَوْعِدِ فَيَخُونَهُ وَلَقَدْ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمْ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَعَظَّرْتُمُوهُ غَفَرَ ظُلْمًا حَسَنًا لَا كَفَرًا عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَغَادَخِلَنَّكُمْ وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ أدخلن جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ منكم فقد وَاَخْتَبِئَ فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ عَنَّا وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ولا قَالُوا وَمَا خَلَقْتَ إِلَّا بِمَنْهُمْ إِلَّا قَنِينًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَح إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ فأغرينا بينهم العباة والبرضاء إلى يوم القيامة وتوف ينبئ الله بما كثيراً مما كنتم تؤفون من الكتاب ويعفو عن كثير فدجاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع وَيُخْرِجُ دَوُونَ مِنْ أَفْضَلِهَا ثِيَابًا نُورِذُ ابْنَهُ وَاهْدِهِ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن اراد ان يهلك المسيح بنا مر بما ومن في الارض جميعا وقال الله السماء بلاء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يرفع لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم ورسولنا يبين لكم على فخرة من الرتب أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذيه 117. والله على كل شيء قدير 118. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم, إذ جعل فيكم أن